أكملين الشرفات وأستعين الله في ألفية مقصد النحوي فيها محوية تقرب الأقصى بلف مجازي والتبسط البدل بوعدي مجازي وتفاهير ضمي غير سخطي